واشهد ان ل ل فلا مضل ه له و ي ض لا ل ف اله وأشهد أن ل الا إ ه إ ل الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبد الله ورسوله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 كلمه لا إ ل ه إ ل ا الله فوق كل إ ن س ا ن وفوق كل احتكاك وفوق كل طاغوت ل أ ج ل ذلك لتعلموا ب أ ن ن ا نقاتل من فوق هذا المنبر ل أ ج ل هذه ا ل ك ل م ة ل أ ج ل أ ن تكون ه ذ ه ا ل ك ل م ة وما يتعلق بهذه ا ل ك ل م ة مطبقا على وجه أ ر ض الله عز وجل لا نريد أ م و ا ل ك م ولا نريد شيئا من ع ن ت ك م و إ ن ن ا نريد امرا واحدا هي أ ن تكون ك ل م ة الله رغم كيد الكائدين و رغم كيد ا ل أ ع د ا ء أ ن تكون هي العليا و أ ن تكون هي الحكم في حياتي و في حياتك و في ح ي ا ة ا ل أ م م جميعا و في ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة ل أ ج ل ذلك ل أ ج ل ذلك معشر ا ل أ خ ر معشر المسلمين تجدون الشباب ا ل إ س ل ا م ي يقاتلون في سبيلها ويحزنون في سبيلها يقاتلون بالليل والنهار على أ ر ض الله طبقا ل ش ر ي ع ة الله يحزنون ويموتون يضحون ب أ ن ف س ه م و ب أ م و ا ل ه م و ب أ و ل ا د ه م إ ن ا ق ت ض ى الحال في سبيل الله في سبيل ش ر ي ع ة الله في سبيل تطبيق ش ر ي ع ة الله في سبيل تطبيق كتاب الله عز وجل هذا هو الهدف وهذا هو الطريق وهذا هو ه ذ ه ا ل غ ا ي ة من كل ك ل م ة تقال من فوق هذا المنبر أ م ا م ك م امام وجوه المؤمنين و أ م ا م هذه الوجوه ا ل ص ا ل ح ة هذه كمقدمه لتعلموا أيها, الناس لتعلموا ايها البشر الهدف والمنطلق هي الغايه ا ل و ا ح د ة هي أ ن يكون هذا الكتاب وهذا ا ل ق ر آ ن الكريم هو الحاكم في بيوتنا لنظهر لن نظهر الله لا ينظر إ ل ى المظاهر و إ ن م ا ينظر إ ل ى القلوب و إ ن م ا ينظر إ ل ى قلوبنا و أ ع م ا ل ن ا في سبيل هذه ا ل ك ل م ة نحيا وفي سبيلها نلقى الله وفي سبيلها نموت وفي سبيلها نسجن لتعلموا ايها الناس هذه ا ل ح ق ي ق ة هذه م ق د م ة أ م ا الموضوع الناس يعيشون في غ ف ل ة موضوع ك ل م ة اليوم هي الناس إ ذ ا نظرنا إ ل ي ه م و إ ل ى نظرنا إ ل ى أ ن ف س ن ا نجد أ ن ا ل أ م ة تعيش في غ ف ل ة عن الله في الابتعاد عن تطبيق ش ر ي ع ة الله رغم الانظارات المتهدد لنا رغم ا ل إ ن ذ ا ر ا ت من قبل الله عز وجل إ ن ذ ا ر ا ت الجفاف إ ن ذ ا ر ا ت ا ل أ م ر ا ض رغم هذه ا ل إ ن ذ ا ر ا ت فالناس يعيشون في غ ف ل ة في غ ف ل ة عن الله في الابتعاد عن الله استحوذ عليهم الشيطان كما قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان ف أ ن س ا ه م ذكر الله أ و ل ئ ك حزب الشيطان, إن حزب الشيطان, هم الخاسرون. استحوذ الشيطان على اسمائنا وعلى ابصارنا وعلى قلوب ا ل ب ش ر ي ة أ ي ض ا أ س م ا ئ ن ا و س ن ع ن ا لا يسمع و الا الفجور أ ب ص ا ر ن ا أ ي ض ا بمد كيف ننظر هل ننظر إ ل ى الحلال ب أ ب ص ا ر ن ا وهل نجد أ م ا م ن ا ما ننظر إ ل ي ه لا نرى إ ل ا الفسق والفجور استحوذ عليهم الشيطان على سمعهم وعلى أ ب ص ا ر ه م وعلى قلوبهم بعد ذلك ف أ ن س ا ه م ذكر الله أ ن س ا ه م ك ل م ة الله أ ن س ا ه م أ و ا م ر الله أ ن س ا ه م نواهي الله من الذي يطبق أ و ا م ر الله عز وجل من الذي يطبق أ ي ض ا ويبتعد عن, عن نواهي عن ن و الله ه ي ا عز وجل يا إ ن س ا ن يا طاغوت من الذي يطبق هذا المجتمع ف أ ن س ا ه م ذ ك الله اولئك حزب الشيطان أ ل ا ان حزب الشيطان حزب أ ه ل الفسق وحزب أ ه ل الفجور وحزب ا ل ف س ق ة هم الخاسرون ويؤكد هذا المعنى وهذه ا ل غ ف ل ة آ ي ة أ خ ر ى من كتاب الله عز وجل لتتحققوا من هذا الخبر ا ل إ ل ه ي ا ق ر أ و ا ان شئتم قول الله عز وجل اقتربت ا ل س ا ع ة اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم دنا منا حساب دنا اقترب معنا اقترب ودنا منا مجرد أ ن تموت و أ ن اموت انا مجرد أ ن يموت أن تموت ل ل ب ش ر ي ة اقترب حسابنا جميعا دنا منا جميعا أ ي ن آ ب ا ؤ ن ا أ ي ن أ ج د ا د ن ا أ ي ن إ خ و ا ن ن ا مع ذلك نعيش في غ ف ل ا ل م و ع د ة أ م ا م ن ا ا ل م و ع د ة من فوقنا ا ل م و ع د ة عن يميننا وعن, وعن شمائلنا ومع ذلك الناس غافلون اقترب, اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون غفله ق ا ت ل ة معرضون عن الله معرضون عن كتاب الله معرضون عن ش ر ي ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت ا ل أ م هكذا ما كانت ا ل أ م هكذا يا طغاه ا ل أ م ة كانت تتسابق إ ل ى كتاب الله ا ل أ م ة كانت تتسابق إ ل ى ش ر ي ع ة الله في الصدر ا ل أ و ل في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم في عصر ا ل ص ح ا ب ة في عصر التابعين وتابعين يوم الدين كانت تتسابق إ ل ى الله ك الى ن ت تتسابق إ فعل الخيرات ل إلى فعل ل ه ا ل أ ن ه م ق ر أ و ا هذه ا ل آ ي ة ل أ ن ه م ق ر أ و ا اطاطات دنا وكانوا يعلمون ح ق ي ق ة هذا ا ل ق ر آ ن كانوا يقراون ا ل ق ر آ ن بقلوبهم ولم يكنوا يقراونه ب أ ص و ا ت ه م فقط و إ ن م ا ي ق ر ؤ و ن ه بقلوبهم و ب إ ي م ا ن ه م ليس ب أ ص و ا ت ه م ليس ب أ ل ف ا ظ ه م ليس ب أ ق و ا ل ه م طبعا ً ي ق ر ؤ و ن ب أ ص و ا ت ه م و أ ق و ا ل ه م وبالتطبيق وبقلوبهم أ ي ض ا ً اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون م عن ر ض و عن الله ما ياتيهم من ذكر من ربهم الا من من إ استمعوا وهم يلعبون وهم يلعبون ل ا ه ي ة قلوبهم وهم يلعبون هناك من يلعب و هناك من, من يلعب و ه اينتظرك ك من ل ع ب و ه من يلعب ي أ الحساب و أ ن ت تلعب يا منافق إ ن الحساب ينتظرك من قبل الله عز وجل و أ ن ت تلعب يا م يا فاسق يا معرض عن الله عز وجل يا معرض عن كتاب الله و عن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ت في غ ف ل ة ف ا س ت م ا ء للغناء هل أ ن ت مؤمن يا إ ن س ا ن هل أ ن ت مؤمن بقول الله عز وجل اقترب ا ل ن ا س ح س ا ب ه م وهم في غفله ة وعبون لو كنت م ؤ م ن ت ر ك ت هذه الأشياء والله لو كنت مؤمنا ومسلما لتركت هذه ا ل أ ش ي ا ء اللاهي ة التي تخرجك عن الله وتبعدك عن الله وتبعدك عن م ر ض ا ة الله عز وجل لكن هناك ط ا ئ ف ة في ا ل أ م ه لكن هناك ط ا ئ ف ة في البشر لا تريد لقاء الله هناك ط ا ئ ف ة من البشر البشر الذي خلقه ربنا سبحانه لا يريد لقاء الله ولا يريد ا ل ج ن ة ولا يريد أ ن يعيش في م ر ض ا ة الله عز وجل اقرا إ ن شئتم قول الله إ ن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ط م أ ن و ا بها والذين هم عن آخرة غ ا ف ل و و ن ا ل ذ ي ن عن هم آ خ ر ة غافلون عنها ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا رضوا بهذه ا ل ح ي ا ة بهذه ا ل س خ ا ف ة بهذا ا ل ت م ت ه ربوا بهذه ا ل ح ي ا ة واطمانوا إ ل ي ه ا واطمانوا بها ماذا ج ز ا ؤ ل ا ء مدى, مدى جزاؤ هؤلاء. هؤلاء النار كما أ خ ب ر الله عز وجل كما أ خ ب ر ربنا سبحانه وتعالى وهذه ا ل غ ف ل ة م ا أ ش ر المسلمين سيذكر الله عز وجل ا ل إ ن س ا ن الغافل في هذه الدنيا سيذكر يوم ا ل ق ي ا م ة سيذكر ي و من القيامة م قبل الله ومن قبل ا ل م ل ا ئ ك ة ولكن هل ينفعك التذكير حين ت ق و ل لك ا ل م ل ا ئ ك ة وحين يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ماذا كنت تفعل يا عبدي في الدنيا ماذا كنت تفعل في أ ر ض ي أ ل م أ ب ع ث لك رسولا أ ل م أ ن ز ل عليك قرانا أ ل م أ ل م نعم يا رب ولكني كنت في غ ف ل ة و ل غفلة ك كنت ن ي في و ج ا ء يقول الله عز وجل وجاءت كل نفس وجاءت كل نفس معها صائق وجليد جاءت كل نفس كلهما تعني الكليه تعني كل شيء عند المناطق باعتبار الجميع لا فرق بين حاكم ومحكوم لا فرق بين نبي ورسول كل المخلوقات كل نفس قد خلقها الله عز وجل كل بمعنى كل شيء كل شيء هالك إ ل ا و ج ه وجاءت كل نفس كل نفس خلقها الله عز وجل وجاءت كل نفس معها معها سائق يسوقها إ ل ى ا ل م ح ر معها سائق من الملائكه سائق وشهيد سائق وشهيد يشهد عليك الشهيد أ ي ض ا من ا ل م ل ا ئ ك ة أ و الشهيد أ ي ض ا من نفسك لسانك قلبك بصمك جلدك كل شيء فيك يشهد عليك معها سائق وشهيد تخاطب ب م ا د ك لقد كنت في غ ف ل ة من هذا لقد كنت يا إ ن س ا ن في الدنيا في غ ف ل ة من هذا الامر العظيم يوم ا ل ق ي ا م ة أ ق و ل لكم ا ل آ ن التبذير يوم ا ل ق ي ا م ة نحن نتكلم على موضوع ا ل غ ف ل ة ا ل غ ف ل ة ا ل ق ا ت ل ة إ ي ش الغفل ة عن الدنيا نحن أ ع ي ن ن ا م ت ف ت ح ة على الدنيا م ت ف ت ح ة على ا ل ث م ا ر م ت ف ت ح ة على ا ل أ م و ا ل جمع ا ل أ م و ر وجمع ا ل ح ط م ة م ت ف ت ح ة على ا ل ت و ا غ ي أ ر ي د أ ن أ ن ق ل خبر إ ل ى الطاغوت ب ا لك يا م ن ا ف لقد سبقتك الى هذا الميدان وما نجحت فيه وما نعجحت في هذا الميدان تبا لك يا إ ن س ا ن تبعث ب أ خ ي ك إ ل ى الطواغير وترفع ش ك ا ي ت أ خ ي ك المسلم الى ا ل ط ا و د إ ل ى الكافر إ ل ى الملحد يريد أ ن يزد به في سجون ا ل أ ع د ا ء لا نريد ذلك نريد لا إ ل ه الا الله فوق قول لا إ ل ه إ ل ا الله في وسط هذه الجموع ا ل م ؤ م ن ة ا ل م س ل م ة لا نريد بديلا قول لا إ ل ه إ ل ا الله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد قلت في غ ف ل ة من هذا ف ح ف ن ا عنك بالحق فبصرك اليوم حديد قوي تنظر كل شيء تنظر إ ل ى ا ل ع د ا ب تنظر إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة تنظر إ ل ى ا ل ف ص ل إ ل ى قضاء الله عز وجل تنظر كل شيء ا ل آ ن تؤمن بذلك ولكن يوم ا ل ق ي ا م ة تنظر بصرك حديد بصرك قوي لا يمكن أ ن ي خ ف عليك شيء تنظر الى اعمالك تنظر الى الحساب تنظر الى الله تنظر الى الملائكه ا ق ر أ و ا ا ل آ ي ه الاتيه أ ي ض ا وجاء ربك ل أ م ر القضاء ولفصل القضاء من الذي سيقضي وسيحكم بيننا مجموعه المغفلين نحن المغفلون نحن نعيش في ارض الله وعلى أ ر ض الله نتغافل عن ش ر ي ع ة الله في بيوتنا وفي كل شيء إ ق ا و ا قوى الله سيحاسب المغفلين وسيحاسب أ ي ض ا المؤمنين وسيحاسب الظالمين وسيحاسب الفاسقين وسيحاسب الكافرين وسيحاسب اليهود وسيحاسب من يحكم عليكم أ ي ض ا بالقانون ليس بكتاب الله عز وجل وجاء ربك للقضاء مجيئه يعلم حقيقته هو هو الله, الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا محيط بالبشريه والملك على أ ر ج ا ئ ه ا والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم اقرا ايها الغافل أ ي ه ا المغفل أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن الذي يريد التمتع بهذه الدنيا الله لن يمنعك من الاستمتاع والتمتع لكن في الطاعه لكن تحت اوامر الله ومبتعدا عن نواه الله عز وجل وجيء يومئذ لجهنم قال صلى الله عليه وسلم تقاد بسبعين أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة مع تقادم السمعين ألف زمان مع ألف كل زمان مع كل زمان, سبعون ألف من الملائكة زمان قيادة مع ع كل س ب واحد ن من ألف ل ل كل م زمان مع ا قيادة ا ئ ك ة و مما تقادمه الدم واحد كل مع يجره سبعون أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة الذي ن ت ق بهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا هذا العبد ولا أ ن ت ولا هذا الكاهل ولا أ ن ت أ ي ه ا الجاهل و إ ن م ا الذي ن ت ق بهذا سيد الخلائق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تصوروا هذا العذاب تصوروه ب إ ي م ا ن ك م وبصدقكم هذا ليس بخيال ليس ب م س ر ح ي ة ليس ب ر و ا ي ة و إ ن م ا هذه ح ق ي ق ة ليس بخيال تتخيله أ ن ت و أ ت خ ي ل ه أ ن ا و إ ن م ا هذه حقيقه أ ن ك تراه ف أ ن هذا الجدار هو امام كذلك هذه ا ل ح ق ي ق ة نؤمن بها أ ك ث ر من هذا الجدار وجيء ي و م إ ذ م ج ه ن م ه ذ ا بعد ا ل ك وجيء ي و م إ ذ م ج ه ن م يومئذ الغفله يا حينئذ ا ي ف ت ق هذا ا ل إ ن س ا ن يومئذ يتذكر الانسان يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن هل تبدو يا ايها ا ه اين كنت في الدنيا كانت أ و ا م ر ه تعرض عليك ولكنك لم تستهين كانت نواهي أ ي ض ا ً نواه ي الله عز وجل تعرض عليك و أ ن ت لم تستهين أ م ا الان لا ينفعك شيء الا ما ق د ل ت ل و م ئ ذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ناله الذكر كيف ذلك كيف تقبل منه الذكر ان ناله الذكر لا يمكن أ ن تقبل منه ذلك يا ربي يا ربي كنت غافلا ً يا رب كان فلان وكان فلان يعرض علي المعاصي وكنت السليم لا لا وانى له الذكرى ها يقول يا ليتني قدمت لحياتي هذا قول ا ل إ ن س ا ن الغافل هذا قولك اذا كنت غافلا عن الله ليس للتمني ا ل أ م ر المستحيل ليس الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب يا ل ي ت ا ي ل أ م ر المستحيل ليت الشباب يعود يوما هل يمكن للشباب أ ن يعود لك أ ي ه ا الشيء أ م ر مستحيل كذلك هذا ا ل أ م ر أ ي ض ا يا ل ي ت ن قدمت لحياتي هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل ح ي ا ة ا ل أ ب د ي ة هي حياتي يوم ا ل ق ي ا م ة اما نحن فنحن صائرون كما اخبر بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن قوم استضلوا تحت ظل ت د ر ا فحينئذ ن ذهبوا بعد ذلك وتركوا هذه الصدر نحن قوم مسافرون نحن قوم ليسوا بدائمين هنا واننا نحن مسافرون الى الله والمسافر ل في حياتي هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل ح ي ا ة ا ل أ ب د ي ة هي حياه يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ا نحن فنحن صائرون كما أ خ ب ر بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن قوم استضلوا تحت ظل جزره ف ح ي ن إ ذ ن ذهبوا بعد ذلك وتركوا هذه ا ل ش ج ر ة نحن قوم مسافرون نحن قوم ليسوا بدائمين هنا و إ ن ن ا نحن مسافرون إ ل ى الله والمسافر لابد أ ن يتزود أ ن ت مسافر يا انسان فعليك أ ن تتزود بالطاعه ليس ب ا ل م ع ص ي ة ا خ ت ر ا ط و ا خ ت ر ا ط تبرد وانحلال أ و ل ا د ك م في الشوارع ولماذا ا ل إ ن س ا ن و لماذا لم يذهب إ ل ى الشوارع لاجل ان يقتل الزناد و ت أ ت ي الى المسجد ت ت س س علي أ ي ه ا الخبيث لماذا لم تذهب الى اماكن اللهو والضرب والفسق الى اماكن الفجور الى اماكن الزنا اذن اعراض تنتهك يا خ ب ث ا ء اعراض تنتهك يا حكام يا صفقه اعراض الامهات والبنات يا من يفترشون النساء الحرام يا ا م ر أ ه يا ف ا س ق ة يا من ت ن ت ش ر الطواغيث والله لوجدتك لو و وكان ت هناك إيثك م اسلام ك إ لقطعت د ا ل ع د ب اربا إ وقد طعت فرجك ر إ ب اربا إ لقطعت د فرجك أ ي ه اربا الخبيث إ إ ر ب ا ل أ ن ك م تنتهكون شريعه الله يا ج ن ا د أ ن ك م ليستنتهكون ح ر م ة الله تنتهكون ش ر ي ع ة الله تنتهكون ح ر م ة هذا ا ل ق ر آ ن الكريم خ ر ق ا ن هذا ا ل ق ر آ ن الكريم قال الله عز وجل في كتابه العزيز في و ا ن ا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ماذا فيومئذ لا يعذب عذابه أ ح د هل ه ن ا ك عذاب أ ك ث ر و أ ق و ى من عذاب الله ليس هناك أ ح د ليس هناك أ أع... اثر و أ ق و ى من عذاب الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أ ح د ويا ََ يوزق ُُ وساقه َََ ح َ د انت ايها المؤمن قرا هذه ا ل آ ي ه ا ل آ ت ي ه ابو بكر الصديق واستمع إ ل ي ه ا قال يا رسول الله ان هذا لامر حسن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يا ابا بكر من ستخاطب بهذا أ ن ت يا أ ض ا ب ك من تنادى بهذا وهي قول الله عز وجل ونرجو نحن ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة نخاطب أ ي ض ا بهذا نحن نرجو الله عز وجل من قلوبنا أ ن نخاطب حين الاحتضار وحين اللقاء لقاء الله عز وجل ليس لقاء ا ل ت و ا غ ي ن وانما لقاء الله عز وجل يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إ ل ى ربك راضيه ة مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كيف قد ا خلي معي يا ايتها النفس المطمئنه من الذي من الذي صار وانتقل إ ل ى من يملك هذه النفس النفس المطمئن هل أ ن ت يا انسان تملك مثل هذه النفس هل أ ن ت يا انسان يا مؤمن اذا إ كنت تملك هذه النفس فاعلم ب أ ن ك ستخاطب ا ل آ ن حين موتك وستخاطب حين العرض وعلى الله عز وجل تنادى بافضل الاسماء يامن يحمل النفس المطمئن لا النفس س و ء إ ا ل ن الاماره بالسوء نفسك تامرك بالسوء وانت تصير وراءها كما قال الامام البصير والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرداء وان تفطمه ينفطم النفس مهما تسير وراءها وهي تذهب بك وتفر بك إ ل ى النار حتى تقع في المنكرات لكنك إ ذ ا كنت تملك نفسا م ط م ئ ن لا ت ض ر ب أ ح د ا ولا تضرب أ ح د ا ولا تبغض أ ح د ا ولا تحقد على أ ح د وحينئذ نفسك ط ي ب ة ونفسك م ط م ئ ن ة تنادى تنادى بهذا النداء يا أ ي ت ه ا النفس المطمئنه ارجعي إ ل ى ربك ر ا ض ي ة م ر د ي ة فادخلي في عبادي وادخلي ج ن ت ي وهذه ا ل غ ف ل ة نعطيك م ن ا ل غ ف ل ة تحيط بنا حتى في الصلاه ا ل غ ف ل ة تحاصرنا حتى حينما نكون ن ج ي الله ا ل إ ن س ا ن واقف أ م ا م الله وهو يناجي ربه الحمد لله ربك مع ذلك يكون غ ا ف ل غ ف ل ة في الدنيا و غ ف ل ة و أ ن ت ذاهب عليها غ ف ل ة أ ي ض ا حتى في صلاتك حتى حينما تكون واقفا أ م ا م ربك تكون غافلا اقرا قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سارون الذين هم غافلون الذين ي ر ا و ن ويمنعون ا ل م ع و ن ي ر ا و ن الناس ويمنعون الخيرات ويمنعون ا ل م ع و ن عن الناس إ ذ ا ا ل غ ف ل ة تحاصرك ا ل غ ف ل ة تحاصرك حتى عند المناجع الشيطان وراءك الشيطان وراءك حتى داخل الصور أ م ا في مفشرك أ م ا في معملك أ م ا في كذا فالشيطان واليد لا يحاصرك حتى داخل بيوت الله عز وجل فالشيطان ي أ ت ي إ ل ي ه حتى ا ل أ ئ م ة حينما يصعد عن المنبر يقول يا إ ن س ا ن الشيطان ي أ ت ي ك اذا خطل نفسك لا تقول الحق إ ن ه م ينظرون إ ل ي ه لا أ ح د يصير وراءك إ ذ ن تذهب وتترك أ ب ن ا ء ك ي ا ت ا م ة أ ن الناس هؤلاء إ ل ى عبرتهم جموع بدون طائف الشيطان ي أ ت ي ويقول له ذلك وراء تنقوم بايديك ويدتنكا ويصير هذا الطاغوت الذي يرتقي على المنبر لا يستطيع ان يقول ك ل م ة الحق فهو ي د ه ب غ ض ب الله يرتقي والله غاضب عليه وينزل أ ي ض ا والله غاضب عليه ل أ ن ه لم يقل ك ل م ة ت ر د ي الله و ت ر د ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل غ ف ل ة ح ا ص ر ة إ ط ر ء و ا قول الله عز وجل وهو يصف المنافقين ومن صار على دربهم وكم من منافق يعيش من في هذا المجتمع الاسلامي واذا قاموا الى الصلاه قاموا كرساله غافلين لا صلاه لهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا ك ُ س ا ل ه يوابون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا حتى في قيامهم الله عز وجل يصف المنافق ويصف, ويصف الكسوح حين في ا ل ص ل ا ة حين في المنافق وفي قيامه أ ي ض ا انظروا إ ل ى ا ل ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن ي ة إ ل ى ا ل د ق ة في التعبير في ا ل ق ر آ ن الكريم حتى في قيامهم يصفهم في صلاتهم هكذا وقوفهم أ م ا م الله غافلون ساهون وحين يريدون القيام الى ا ل ص ل ا ة ي ص ي ب ه الله عز وجل ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة و إ ذ ا قاموا الى ا ل ص ل ا ة قاموا قساء غافلين في غ ا ي ة من الكسل ل أ ن لا ايمان لهم هذا ج ت م ع م ج ت م ع الذي يعيش و ا ل ي د ل على ا ل ن ف ع مجتمع ا ل ذ ي يأيش لا يلتد ب ا ل ص ل ا ة لا يخشع في ا ل ص ل ا ة لا يذكر الله إ ل ا قيلا لا يذكر الله عز وجل هذا الذكر مجرد ان يتفوه به وان ينطق به اما الذكر الحقيقي فان تذكر الله عز وجل بقلبك و ل س ا ن وبكل ا ع ا ئ ك اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم املا قلبنا ب ا ل إ ي م ا ن اللهم املا قلبنا ب ا ل إ ي م ا ن اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالظالمين اللهم خ ض على يديهم أ خ ذ عزيز مقتدر اللهم ن ص ر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ن ص ر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ن ص ر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم آ م ي ن اللهم امين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله كما يجب ج ل ا ل و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد و آ ل ه عباد الله عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ا ل س ا ع ة لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر فينادي الحجر وينادي الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي ف ا ق ت ل إ ل ا وغرقت ف إ ن ه من شجر اليهود صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الامام مسلم فالحديث اذن صحيح قد نقول في هذا الحديث ا ل م ع ر ك ة ا ل ف ا ص ل ة يخبرنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ا ل م ع ر ك ة ا ا ص ل ة يا شباب المسلمين تنتظركم بين المسلمين وبين اليهود ولم يقل كما سياتي الرسول صلى... يأتي ان شاء الله م ع ر ك ة بين العرب وبين اليهود أ ذ ا و إ ن م ا هي م ع ر ك ة دينيه عقائديه عدل فهي م ع ر ك ة إ س ل ا م ي ة بين المسلم وبين اليهودي شذار الارهاق ع د د ة العش قوم ضلوا فاضلوا الاخرين ضلوا فاضلوا اذن لا تقول ا ل س ا ع ة ا ل س ا ع ة لا تقول وهذا من وحي الغيب من م ع ج ز ة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى حتى يقاتل المسلمون اليهود ولم يقل صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل العرب اليهود إ ذ ن ا ل م ع ر ك ة بين المسلمين و ب اليهود م ع ر ك ة د ي ن ي ة م ع ر ك ة إ س ل ا م ي ة أ م ا المعارك ا ل س ا ب ق ة فليست ب إ س ل ا م ي ة ل أ ن ليس هناك شعار إ س ل ا م ي ر ف ع في المعارك ا ل س ا ب ق ة كانت المعارك بين العرب وبين اليهود أ م ا المعركه ا ل ح ق ي ق ي ة فستكون بين المسلمين وبين اليهود و ا ل أ م ر ا ل آ ن يتهيا هناك ذ و ا د ر هذه ا ل م ع ر ك ة إ ذ ا كنتم تنظرون بمنظار ا ل إ ي م ا ن فهناك ذ و ا د ر هذه ا ل م ع ر ك ة ب د أ ت تطفو و بدات ت ع د فالمسلمون في فرنسا و المسلمون في أ ف غ ا ن س ت ا ن و المسلمون في م و س ي ا و المسلمون في أ م ر ي ك ا و المسلمون في كذا و فكره يدافعون عن حقهم ويهجمون على ا ل ط غ ا ة وعلى ا ل أ ع د ا ء أ م ا فيما قبل فالمسلم يطعم على قفاه ولا يدافع عن نفسه أ م ا ا ل آ ن ف أ ص ب ح ل ل إ س ل ا م ك ل م ة ف أ ص ب ح للمسلم كلمه مسلمون. مسلمون في بقاع العالم ا ل م ع ر ك ة ب د أ ت ت ت ه ي أ استعدوا, لها يا مسلم. استعدوا لهذه ا يا استعدوا مسلم لها ا ل م ع ر ك ة بيننا وبين شداد الافاق ق ق بيننا وبين ي من يقف في طريق ل ر آ ن بيننا وبين من يقف في طريق كتاب الله و ا ل س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل يقول صلى الله عليه وسلم فيقتل المسلمون اليهود اليهود يختبئ يذهب ليختبئ من المسلم وراء ا ل أ ح ج ا ر ووراء ا ل أ ش ع ا ر هذه الجمادات ستتكلم ستنطق أ خ ا ل ق ه ا قد يقول قائل منكم كيف الحذر ينطق وكيف الشجر أ ي ض ا ينطق ويتكلم بدون مجال فقال انسان هذا ما ج ان يكون هناك ن يكون ن ا ك من يكون هناك من ي ك و ه ا ك يكون هناك م و ن ا ك من يكون ه ا ك من ي ك ن ا من يكون هناك م هناك م يكون ه من ي ك ا ك من ي من ك و ا ك من يكون ه ن ا م هناك ن يكون ه ا ك من ي ه ا ك ن يكون ه ن ا من يكون من يكون هناك ي و ن ا ك من ي و هناك ل ن ي ك ه ن م ي ك و ا من يكون ا من ك و ن ه ا ك من يكون ه ن ا ن ي و هناك من هناك من يكون م يكون هناك ي ه ن ا من و ن هناك من يكون ه ن ا يكون ا من يكون ا ك من و ن هناك من يكون ه ن م يكون هناك ن يكون ا من ي و ن ه ن م و ن ه ن من يكون ه ن ا ن يكون ك من ي و ن ه ن ا ن ي و ن ه ن ا من ي ه ن من و ن هذه ا ل ك ل م ة ش ا ئ ع ة في إ د ا ر ت ن ا ا ل ك ا ف ر ة هذا مواطن أ ن ت م تقفون في حوائج المواطنين قل في حوائج المسلمين يا خبيث يا كاتب حتى أ ص ح ا ب البرلمان انتم تعطنون حوائج المواطنين والله لا يستطيع ان يتكلموا ل ب ر ل م ا كلمه مسلم ل أ ن ه بحوائج المواطنين ا س ت ب ع و ا يا الخبثاء أ ن ت م أ ن ت م فرقاء في ا ل إ ن س ر ه س و ج ه على بن طالح وبن فاسق وبن كذا وبن فاسق وبن كذا إ ذ ن أ ن ت م إ ذ ن ف ل ش ا ء في ا ل إ ث م يا انسان وهو ي ن دافع عن دينك يوم اخضاع انا أ ر ي د الاناره ادخلنا ا ل د و ر دخلنا الله يدخل عليك الهم الثلج ماذا أ د خل لك ت ن ظ ر إ ل ى الماديات و ن ن ظ ر إ ل ى الماديات أ م ا يتكلم ب ك ل م ة مسلم لا لا إ ذ ن معركتنا بيننا وبين اليهود م ع ر ك ة ف ا ص ل ة يا مسلم يا عبد الله انظر الى ورائي فان هناك يهوديا ف إ ن هناك إ ج ع ل فاقتله م ن ا ل مسلم ل أ ج ل ك ل م ة التوحيد إ ن الغرق ا شجر خبيث كمثل اليهود في قبته ي ك ث ر في أ ر ض فلسطين له شوك طويل ي ك ث ر في أ ر ض فلسطين الله سبحانه وتعالى يهيئ هذه ا ل م ع ر ك ة هذا الشجر يكثر في أ ر ض فلسطين كما قال علماء وكما قال علماء الحديث قال في ارض فلسطين فيقتله المسلم الا الغفر فانه من شجر اليهود اللهم انصرنا ع ل ه اليهود في الظاهر والباطن يا رب العالمين اللهم انصرنا على اليهود في الظاهر والباطن ي ع رب العالمين اللهم عليك ب ا ع د ا ئ ن ا اللهم عليك باعداء المسلمين اللهم شتت ر أ ي ه م اللهم فارق جموعهم اللهم فارق جموعهم اللهم شتت ر أ ي ه م اللهم ا ل ل ه من م أ خ ذ منا هذه ا ل ك ل م ة و أ و ص ل ه ا إ ل ى ا ل ط و ا وإلى ا ل و ا ف ز ق و ا يا رب الشرع اللهم صل عليه يا رب الشلل اللهم يا رب صل عليه الشلل اللهم ل أ ن ه يبيع اخوته المسلمين اللهم صل عليه الشلل اللهم صل عليه ا ل س ل ا في فمه وفي يديه وفي رجله وفي كل اعضائه يا رب العالمين اللهم من اراد بالمسلمين سوءا تجعل كيده في نحره اللهم ن اراد بالمسلمين سوءا تجعل كيده في نحره اللهم ن اراد بالمسلمين سوءا تجعل في ن ح ه ا ل كيده في نحره اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك المؤمنين اللهم أ غ ث ن ا ف أ ن ت المغيث اللهم ارحمنا ف أ ن ت الرحمن الرحيم اللهم اللهم ارحم عبادك اللهم ا ر ح م ن فانت الرحمن الرحيم اللهم اصق عبادك المؤمنين اللهم اصق عبادك المؤمنين اللهم لا تهلكنا بما فعل س ف ه ا ء منا اللهم لا تعذبنا بما فعل س ف ه ا ء منا اللهم ا ر ح م ن فانت الرحمن الرحيم اللهم ا ر ح م ن فانت الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. اللهم ر ح م ن ا ر ح ي م ا ل ل عليك باعداء الدين اللهم عليك باعداء ا ل ق ر آ ن بالطاهر والباطل اللهم يا رب العالمين اللهم ي اللهم رب ا ع ا م ي ن ا ل ل صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل سيدنا إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد و ر ض ي اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السائر الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى الدين اللهم انفعنا لمحبتهم و ح ش ر ن ا يا م و ل ا ولا تزولن في زمراتهم ولا تخالفن ب عن طريقتهم ولا عن نهجهم يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ س ل ل ج ن ه وترضى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا م ن تفرقا سالما من الذنوب م ع ص و م ة ولا تجعل فينا ولا منا ولا م ع ن ا شقيا ولا محروما ج واجعلنا ع بعفوك ل الله النار لتلمنا لم ن من جنتك ربنا أنفسنا وإن تقفلنا وترحمنا لنكون ا يا يا غفار برحمتك عزيز اللهم ارحم موتانا ومرتى المسلمين اللهم اشف م ن ا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ن ص ر المجاهدين اللهم ن ص ر المجاهدين, المجاهدين. اينما ح ل و واينما ا ر ت ح و ا اللهم امين اللهم ا م ن والحمد لله رب العالمين